أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما وَمَا كما الحطمه نار رَوَالَهِ الْمُقَدِّهِ الَّتِي تَنْطَلِعُ عَلَى الْأَفْعِيَدِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عُمُودٍ مُمَدَّدٍ